و حتى أرهوها يا ماتا أتنامت أو قال عبد الوان عرفت وليس يا أتنامت ماريك شب شجرين مارمينة أتنامت, أتنامت ماريك أي, أي. أي. أي. أتنامت و حتى أرهوها يا أتنامت حتى أعرفوها يا أنت أرهوها يا محاكتا حتى يقول ليسايا إذا طالت لي مرجعنا شخور عدن و وضحيه واشلون سوق طلعت الذهب تبصره شويه ما في دار الشوكران اخلوه لي انا نريد بس اركوا حسبي ما لي يا يعني عليك حلت اهل جننا اهل جنها شوقه ودي وحي كشودي ديرين الدنيا جوعي ورغن مخادين هذا عطو شوط الحظي يا رسول الله هذه الحال كساني هاي صدح غورا نقول انا بردوتو يعني وقت اذهب صدح دي بوحد يعني كل وحين نقذين وحياله قولي همين ينقذين امحا يعني صوب صلاة محا فراتي انكريكتا محا فراتي كياشا اتخي يالو طبيب جذور طبيبت وحلو وحيث سونغتي وقع قال الضمير معك تغري وغادات عليهم عليها انت حوايتك في hielo طفاكم فيه وعقياتا من ورا زين بسو خليك بسو شو امسك غادي خليك بسو شو اشد انا عندي ضمير كم بدي عيش واقع على لقول واقع عظام اصوب بالوريد او اوقناهي هل رجو هذه عين ضمير الدعاء منصور بالغوريد تم واقع استخلص ذه و خاتم ذا او ادور قال بحيبي انا و لعك النهارده لعك ده هو انا لعك تاني ولا حصل معاك هنا خلينا بكايها ايه خلينا احكي ولا تتم يومك تاني لي هو فرنسي مثال ولا تتمه تقول لي ورقه بخال مهتم غيري بخالة غيري بخال معروف درهم درهم ثلاثة أصباع درهم يعني بخال يعني حديث وحواهي الزرهم الثلاثة أصباع درهم ذكر يوميا هذا هذا الزكا الوئي ما يساعدك ثقوا هذا حيث عبرين ورحبوكك حنطها حبوككك يعني حبو فواحة صحاسية حبو ورحبو وزيني هذه تأثر وصورة الأقل الزوبي ووأقر على الإلهان فعنوه ما دوتا باب الزكا إنساء الله حيدي يدرهمك يمغعيس مطفال كل مال وشيدونه على كل حال معنى وحواه حال درهم ترهم زلع قرام في الساعه 6 بي بيو ثلاث اصابع ثلاث الاصابع درهم بقى درهم ثلاث اصابع سبعه سبعه سعره دي ولا بيو طوابل طوابل طوابل سويين لو مو مزيان ثلاث اصابع درهم صباح صباحيات استاذ خلي 7 صباحا استاذ 7 او 20 انت تمام طلابه ت2000 2000 6 7 آه. آه. يعني الوحمر لما ست افر جامل لما حديقه ازجاره مثقال كامل ازجاره فعليه فقال يعني حيث عبد الله حديث كان كراها تنزيل واي حرام ما كراها واي حرام حديث زايد زايد واي فعليه حرام مي مبتاسم واي فعليه لما اتيا كتراها لا يعني يحدي بإصراف أن يتري هنا وبنى يحيد أفسي وحقيسي درجة الحنسة وودي حدي لوليهن إصرافها يعني إصرافها يعني ألا وين ستقلوا يحيد إصرافها للتعامل إصراف سعيد إصراف فأتوا حتى يأس بسعيد يعني إصراف لوليهن أدري بالجاب سعيد سعاد بأيتهاي حم الله وإلا إصراف يتري مبانانا للهواء سواء بنجاوض ولا بتمهم مسغالا ولا قيمة مسغال الأسجار عشان مسغال غيمة لنسي أسجارين جن العراقي معنى أسجاجنا أنه ربنا وحال أفضل خاتمتي إلى أسجاره في, في أمانك صب بسكيسي قيمنيتي إلى مشغال أسجاره مشغال سهيد وحالساني من العرب الكروات حديثي ما دار رجله سوى كلامه قال ما ان حديثا بنفسي وسال ما صارت للمهم اللي انكتب زين العراقي وقعد نور يقول لي وعيلين وحرفيرها حذيف في عمان في سفارته في سوريا سير وسيدي من سوريا هذا الجاهل وفي نهي نهي السرعة انتوا هاي هذا حديث في صفير حروف تقالوا الف اي تقال الجولة الف اي تقال هذا نصير صبحيان واجه تقال بحيكو الف با تقال هذا خال يا صباحي هذا الزيل بانو هذا دا الزيل بحكي لك تاذا مرت مبدئ سيفه علم خالص صين وصيد وشبتي يا مسعود وكي اسكن اهلنا الروي في روح الدين يعيد قدم بايو صح غزلزال اججره ذل الملكين وربي احديتك وذي زمن ايمان تحلل الله اوه يعني طوري يعني تروف سيارة حيال معلومة معجم معاجبت كل صنواه هنا وصولك على الصلاة جامعة الكثيرة الصلاة زيادة تصريح الصلاة باكل شرح لوميين ان الشيخ اي مخلقه شيد احمد عبدالجواز يراه المدينة هاي اوه مبعيثي هنون وينه ونبيل الاب تجري دائما مكاسا سوفي عنك شغاتي وانوشو إجازي وشاعة أروني يا ساعة كثير في فأور شوى الشيخة محل عبد الحليم محل اللجو محل عبد الحليم الشيخ حليم. عبد محل, محل. حميل حميل. يا عبد الحليم محل الحليم حمود محل الحليم حمود محل خصوصا <تصفيق> ان اللغه انه اللغه العربيه <تصفيق> اوتيكر ما فلسه في الفلسفه العربيه في تعليم مهم لان بتاخذ قلب حد بخط ويعلم الانسان قدر كامل للخات من كام كتب طبعا اسخوا وكتب عبد الحليم عبد الحليم محمود من هذه الابتداء يغوص يعني كان السيد اللهم صل على محمد وعلى من اظبو تدرون ما اظبو ما الحديث من بعض الناس الى بعض يشدوا بينهم حتى ان سيدنا اسير عليه الصلاه والسلام ام تدرون موقف اي عمل كما كانوا من هذه لغه غريب واه هذه المحال يرى وحوار هذه معنه مبوع مثبت ايراد بمثبت ايراد هذا نوايرارين لو تحفرض ايرادين الصومال دول حصر حصر وحسن له صار بعديه الحصن المصري يا احبابته ما وقفش سيبني قلت جيم السيني خلينا هنا قلت جيم انتوا يا رسول الله مال اضغوط اضغ على الهراء وحوار النطم الحديثي مركي اصحابي اسويدي يسوب بنعا واعيرين الله عيدي يورسوله ورسولك يساء اعلموا في عالمه اله يا رسولك يساء اتدرون ما افتحين ملعظه عبزه علينا ما والسلام بعد واعيرين اسحابته الله رسوله اعلم وتعلم الهي رسول فيس اعلم فان لم لا يوشر يهاسر معنه وعواه اضو على رها من الحديثي وكل ورن بعض الناس لا يوشر جوري بعض من بعض هل يغوري ورن الى بعض, بعض الناس واللي قالوا يشوفوه الى بعضهم هذول الفساد يعني منغول العلوم ومنغول عمرو كل سوق يقولوا سوقوري ولو سوقوري سو ان الفساد جنيا بحدود هذا سأقول الهيان يرسدوا <تصفيق> ان الفساد يان بينهم بين الملغول عنهم وبين الملغول إليه واضح وحقا الله يقولوا يقولوا ان الفساد يان اهام أيهي <تصفيق> معاناها نبكي اوهي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كي نواهي اوهي معاناها وعوهي هرامل بن بورتان بورتان أولفك جيمو أولو حد أهن ووشير وليرا كيف كنواهي بورتان هبلو سبتي هبلو أسمى نبي أولو كان نبي دعني رأى نمد سومالوين وحيوخانين لجس اي راين وانا كانوا يعني كانوا أثبتك ماء وانا كانوا قلبات خائية وحاس وانا قلنا بحاس وحاس وحاس بلجي ايه وانا نرجع بحاس بلجي وانا سوحان لاوة لابد لابدها يتفوق لابد بلجس ايه لابد بلجس ايه بدي ارى كان او سومان بيقول قلبك حبيبي بيقول غاني وحيلين وب وحاس كنت نمي مذي عمل امر وحيالهم مشاكه تقول لهم دوري من بعض ناخذك بعض ونزور الى بعض بعض يخلوا ينقص دورها يوسدوا الى فساديا يوسفوا الى فساديا بينهم بين المباني نرجع الى ان يفسدوا ان يفسدوا ان يفسدوا ان يفسدوا ان يفسدوا بين النام بين المنظور عمهم يبقى من المنظور من دعوة جمعي على الضريق يفسدون يعني سيء يعمل حال وإشارة عادي كيشن وحايدة قائعة وتحكتين الله تخذو بيها ولي جيبت لحديثك وحواه دينين ويقولون سيرديايو حضا اللي كوريو هو موقع دلسوقوري وطفاله يسوقوريو محايني وحلوليه الاساس انها حوض الحضور اللي اللي اللي اللي حضوري اللي جديو اللي اللي اللي ايو عرب يقول اسماعي اللي جديو نميما كالهرا سيدي جماعة نقوم بحديث على وجه الإفساد كبائر فيها ميتها حديث فورا القوريو على وجه الإفساد ووسو القوريو من الكبائر هو الطاهب لوحانس كله رمبها هذا هذي عغلي هذي خبتت هكيه كوكاني هاي هذي بقى دافعي ويزي يعني ايتين معايا منك امو منك وراء الزمان وعالتو أشب الكرة هاي وراء الزمان المسلم قد تورا التطوير وراء الزمان المسلم يأتوه المؤمن واخر المؤمن لا يخذينه قد لانك الشيء بحواء وصول الحم هاي المخليصة حان تكورها عظيم وحلق الشيء يأتوه يأتوه وقورها عظيم وحاس كل يكور لانه الزمانة وحاس يلعي ومن شيء يقول حق وفر الله كفر ولا ليس محمد مرتسخ كنودهن شان وحمدهاسه ومن يوحاس مؤمن كاسي وحان ادهن دافع هذه افكار ودافع والطرح كنت الييري الى غامل منا حديث لسوقوري من غامل الى غامل الوخور خفر لسوقوري خفر الوخوري من مين مين غيسها كبائف فيك امتها كبائف محددت قال له اذهب يا لك اذا ادنها يباقف اذا ادنها عليه السلامة وحكوم مداشه مركيز بقول انه شيء مصاح الشاعي انت هو اقل تبين للناس الى اي تبين المبين ما هو هنا عليه الصلاة والسلام ايه مرقل <سؤال> نجم على الوالك <سؤال> <سؤال> هذي ماله <سؤال> وغاستو وانيه وحسي همكو شي غايب يحلق هم معه نكاس همكو اولا مجورو حاجشي بكو تراك مرافقة هذا بقويل <سؤال> محايل <سؤال> وقليل <سؤال> نستيوهم محوشي من اسوالاتين هذي وصوية شهد ان عضاشي اكتماعينا ونكاسا كمغلو تب تبصوية شهد تافع نكو همين عجولي السادي مكباهي كنان غزالي وحسليها نميمة لحد ديدي وحياها وقفكة وشيرو وقايل وحسنعايو انها أصول الشيرو وحسنعاي لها زو الشيرو كاسا ديليا نقول لي اما يعني قول كتريا حاجكو سوء اكتيا تمامو سيسيا وكاسا انتهى <تصفيق> انتو ريسك اها ها ضعيف اها بخصانهات يا فخنا الشغوط منع من الحكيمة الى يعني كل ميل عمل كل كيلومتر عمل اصدوه في الهي تضوه كله اجري لي الصراعه توضع كلمه وحا وقت السؤال كلمه هيين وحسري وحا يوم عن استماع ثم الضع ديو وحيف ولاس سمد الشك سمد حقي دي ورمي السمد وكولس بدون حيو ورمي يو عاد ما اي ورم دون ان جئنا لوامر يوم وحقيقه بلادر انشاق كل ك يحكم بلادر انشاق يا عمر ويوم وحكه خخن انشاق لوحاي انشاق وحي سيح ويوم وحكه خنم انشاق لوحك عبد حقيسي انور يقول الكاذب تبلو وحيض التطون انشاق نار كزن هليل الهراء يوخخاوه بده محخاوه بده يشاك بده يشاك يعني اه قدخ بض يشاك وحقدخ بده يشك بض بده يوضح بض انتهي يعني ما كنت والله سبح صداه والله عادن توي الله ملائحه ترجان دم عم ياغوت وعيالك زين يوسف هكذا ماذا؟ بد إنه وحكا ديغ بضن بده إيغ ورم أسيري انتا رويدي عوام إيغ ورم إيغ وحكا دليله الله محكا دليله إنه سجرو إيشيك وحسيري وحا صمد قعوليس بضن صمد وحا قعوليس بضن البهتانو نبكى افو حسين لهيلاه غاصا سمغك وولد اسبنان كبار من السماء و مستعيت شضل كنتو تحتوين عقب بلان محاول يبريش حكه بلان حرك أرضي الله كبالاري يهيد كما أنه يكون أرض السماء أرض الأرض إلهي وحاك وين حق حق وين ملك وكبالاري يهيد معي الحوفرين بابل العديد أماهنين حق وبالاري يهيد معه كوهين مرحبا سيطة الله يهدو نكا أواكس بدهم حاك وين أكا ديخ بدهم إلينا وحاك ديخ بدهم من كأو قناع على الهي وارجغي ووحي الهي يسير وقناع قادة هايو قلبي قيسي كاسا كاديخ تانو اا كاديخ بلن وحاكا تناد اه معنا كاديخ بلن اا منك قلبي قيسي الهي قناع قليم ووحي لصي وحي سهل بيرئي بلنب بي الهي وحمدي هايو وقلوبا قلبي بد يعني بدكاسا اكثرنا احلى قص ايه نار محقق اولاد البدر مع الحقوق اولاد البناصري حسدك يجونين انت ما توكل البديين وينك ما تجهنم واكل حسد دائما جوا محاله محاطه من حادثه خوف مسلم لو حاله ما ما تعرف الدنيا وعيلو قلبي وهلعه وحشكو حليم ملسو ريب كرتك معايل الاله يا من نحن قصمنا بينهم عيه ثم أسرين ملسودي يا اله يا اله ننبو حلو قدري وغيبين ملسو ريب كرتك ابو بو تسيرو تزيال وقوه الي ناروكا وقوه شبه ان كان محشو حليم سيرو جرتب قلبي وهلعه ونقروا وينها نساس فاي اذا ونقروا وينها وقفين البضنتيه النار وقفينه بضنتي و الم Complimentينотى الحرص mundial و الحواغي و المعنيين و المهنا هو هو الع Поэтому في ذلك الآن لماذا يسمى عدوان중에 ان يكون llegاتف لمن و لكنها تؤدي هذا هو حسد ممو transformer وسوف نعت القياس المعنيين بال Ple Foot توفر لكن이면 قف مقيف حقه ونقولوينان اي اسمات يحسد اسمات والنار تكولي بالنوعي ايو غير كادي يعني اطباهاتي غير اطباهاتي حاجة لمراد كادي غير كادي قالوا اطباهاتي يعني اوتكو ناجح ويسي مراد كادي غير كادي انا ده اهين عندها حاجه شمرات خيلتي عمرت كرد يعني اكيجار و في امرت لوق او بنتاي جميله بقى كو وا زمرير وعنض او يعني قرانكم مقرقتين او بنهو بنما قلبي وليت بقلب الكافر ده هم عقوبك عقابك ده راع حاك عقابك كافر في قلبي يساءت كافر كاه قلبي يسي مرحلا فاذيغيني من خاص دغني منك انا مين ونامانك etalisse maève suhtre, on sõ Brefik. Ilmeesma siisını, valut paha mened jaetimi! Jaetim eline! Jaetim aastal õm, arik pusel aastal S Baylasín illi им, ulame seda s anchor noin siin takas illina. Velle lud ja dotted edelts. I omm момент. Agionala! N香as قوم في نهايه الدوام ادرهم تصوصه ولا خالص ولا مجوسه ان شاء الله باذن الله وذكرنا وذكرنا يا عني كريم سببنا وعي سلامه وعي سلامه وعي سري أدرعوا الضصوصة وخالفوا المجوسة أدرعوا بوحية الضصوصة ولياك أودعمها وضخضوا ولياش أودعمها وضخضوا البوحية وخالفوا المجوسة مجوزة الخلافاء أقرعوا نبحيه قمر الشادو ابو صوص ويله شبوحيه ويله شاك عمك بتقوله غتان كانو جمعي بستواي طافن والهراء على كل حال يعني وكلمة دا أسلك دي كلمة فارسي أواي غريب يالك أنه هو أستعمالي بعد يعني فلاس كانوا ألهيرا كو سيدا قنباد وحلو عوانا وطقاسا وألهيرا لكن ما شانوا حالوا غضا وليالك أقعم هذا هو وليالك أقعم هذا موحيه انت <تصفيق> مو وحيه وخالف المجوس المجوس تم خلاص المجوس هيره محل مجوس تنبوش عيان بي يقدر موحيه يرجع الى اسك بوشم مطلع فيام كل حوا او دبكه عابد المجوس ليرا ولي هين عالم كا نور وامه معنى الحديث حاله والله فيها دينة لعمكية ودخيسين أو حلوينة ودخيسين حداثين إلا أسكى بوحسنو إلا أسكى بوحسنو ونس بوحسنو ونس بوحسنو ترسل صمعه إنت أس بوحسن من كون هداد لنا إنت أس بوحسن من لنا سريد أوه مجوز تأيونا يا عمال معاي مجوز قوة دقة عبو الله محيه. وأسيه بيع دعان تؤرهان تبعي لكي سبوع سمين كاس يعني أي ويتاغيان ويتاغيان دي معنا لداغيو طارس كاسي وبهاس وحال كا أخطاء يعني انا ضد ميها إسو مرانو فاش خاسي ولا جيبه لحديثه هواه مكين مهور اللو حينو هو بعد جيسي قعم كالغاية لووضاه بعضوهو بحيو تأولين وويس دي شرعه هاي وخيو دي أي تأولين معناها وحالة صنايا إليه بعض العلماء ايه بيها او وويس الاروريو حلويلو اروريو إلا وينك أسبوع سمو وقرأت صنعات كيسة سبوع سمو هو مدغدين دا بس يسي تسبحون كور للداينين مخالفه له مخالفه المجوس اهم المجلوس على كل حال مبدا تاويل بكيفه الداين دي وجه يعني اي ناس هاي يعني اميكا سمون سميال كادي هاي اللي معها كجرار فالغورو يعني يدكي من الكوشيرين بعض الحاضرين يدبيه على الغاضي يهدوه مالوش وفرّيه ودكي مهدوني أي سو مرهان فكل عال على الكوشيرين اما, أما سيكونوا ما سيكونوا أم من سن الوضوء الانسي ما بحثها من سن الاكل الانسي اما سن الوضوء الانسي محايا اليه هدي سن الوضوء الانهراه وحاك السوان فشاشك فرق فرق فرسك بيها إن لغا تورصدوه ها تجيه يعني مرضى أسكار على عوضوه بركيسي وكي ما غايز بيهو كأسكارو هدام الفرق والفرق بيهو فالفرق اسكاسي إنه ما غايز بعدين أسكوكاسي وسواسي وحيا أسكو على كل حال يعني ميكو سن... ويسخ هذا وحالو بشارشي ناس كذا روسو اولسفكيين بشارشو اولسفكيينس كذا روسو فواكه يحدن لو دمي مخالفه المجوش حديث ذا يعني على كل حال في حوايه وفي شط انا عمر بن عبد العزيز وانا بن عبد العزيز يعني رسو غاري منك وويسيستا ولكا تعمل لخلص وويسيستا مفاكب بعدي وحاس أمرائنا للضاضي تني وحوايا سري وهذا من زيل عجم عجمك الصفات كو ايه هدد ويسيسي انا شغل, شغل, شغل, شغل عربية معها يعني ولكك وويسيستا هدو بوعسمه ضاضي هدي ساسو امرك على أمر كل حال امر ارشاده هذه حسان بن حميد ابن اسحك سبحان الوردي ابن عمر ابو عمر بن خدابه الوردي به قو ضعيف اثبات في سلسله الخاتجران من الاولين والقسين ما حديث قال يا الله ياشقم انسحه محال هو حديث بده واد الضعفاوى من جاهل بالاولين لكن خبروا جيدا صورة معنى يسئة واجمعوا وضوءكم ليها جمع الله وشملكم حديث كاته هاكستو يعني صورة كيسئات وفيعا وحسنة لها المرهي لاجمعوا وضوءكم ويس بني يعني اروريا اكون فان جمع الله وشملكم شملكم يا الله اكون ليها حافظ العران حديث قال لا بأس بني كلها الغلوري عن ابو العير مرفوعا لا تضعوا الدصوصة حتى تضف أجمعوا وضوءكم جمع الله وشملكم عديثي الكوالي على كلها العديث هو هي عديثي سنفيسي والوجراء وكاسر سودنا صلوات الله وسلامه عليهم الغازيس أترعون يعني لقد ابن رهيسين إناد يعني عن دبن فاجري فاجري, فاجري, فاجري ف... حسكي سيئل يعني شو يدي لو كنت ملهي سيئل هتكهرتين معنى اكذبتو منه اكريبتو منه نتفاجرك او او ضحس هايو انا سنحن لها يموج هايو جميضا ضحس نواكه ظاهر السحاي او قطوفاناي خمره بالزياده قطواناي جورك قطواناي وحسوا بي جيلو كازي شي ديسي اكثرينا ماهر هي اكثرينا وكذا زين تفهمت ان كان